ومن أكن أخرجت ناس تامرون بالمحرم وتنون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمَنَ كان أمر كتاب لا كان خيرا لهم من همم